قُل اَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ قَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ 117. مِنَ من الله والله بصير بالعباد 118. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا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 129. فإن أسلموا فقد اهتدوا 120. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ 121. والله بصير بالعباد 122. الذين يَقْتُلُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أليم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 117. يدعون إلى كِتَابِ اللَّهِ الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون 118. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا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 الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, وتذل من تشاء 114. بيدك الخير 115. إنك على كل شيء قدير 116. تولج الليل في النار وتولج النار في الليل 117. وتخرج, الحي من الميت وتخرج الميت من الحي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 117. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير 118. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض 112. والله على كل شيء قدير 113. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا 114. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فَإِن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين